وَرَسُولًا إِلَى بني إِسْرَائِيلَ أَنِّي قد جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَسُولًا إِلَى لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله أني أغلق فيه فيكون وابرئ الاكمى والابرص واحيي الموتى باذن الله وابري الاكمى والابرص واحيي الله وانبئكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم وانبئكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم